ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب فأجاب ربهم دعائهم بأني لا أضيع ثواب أعمالكم قلت أو كثرت سواء كان العامل ذكرا أو أنتا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 لأغترن لهم سيئاتهم يوم القيامة ولأتجاوزن عنها ولأدخلنهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ثوابا من عند الله والله عنده الجزاء الحسن الذي لا مثله هذه الآية الكريمة تجعل في القلب الطمأنينة وأن دعاء المؤمن لا يذهب ابدا فالمؤمن ينتفع من الدعاء استجابة وثوابا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض وهذه الآية ينبغي على الإنسان أن يقف عندها بعضكم من بعض المؤمن والي أخاه المؤمن ثم بين ربنا حال الذين أوذوا في سبيله قال فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله قف مليا عند قول الله تعالى وأوذوا في سبيله فإذا أوذيت في الله وفي سبيل الله فاصبر واحتسب الاجر عند الله تعالى فإن الله تعالى يعطي لعبده المؤمن العطاء الاوفى ولا تضجر ولا تكسل ولا تمل ثم قال وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وهذه لا يجب تكفرك بأمر السيئات وأنك لا بد أن تعمل اعمالا صالحة لتكفر عن سيئاتك ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار أجمل مناظر منظر الماحي ما يثير في الأرض ثوابا من عند الله أيضا هذا عملهم قد ثاب لهم بالاجر عند الله تعالى والله عنده حسن التواب ربنا يعطي العطاء العظيم لأنه عظيم فعطاؤه عظيم ثم قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يخدعنك أيها النبي تنقض الكافرين في البلاد وتمكنهم منها وسعة تجاراتهم وأرزاقهم فتشعر بالهم والغم من حالهم إذن الإنسان لا بد أن يصبر ويعلم أن الامر كله لله فأمر الدنيا بيد الله وأمر الآخر بيد الله وربنا يملي للظالم حتى إذا أخذه لا يفلته متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد الدنيا يتمتع بها الإنسان تمتعا عن يسيرا أما النعيم الباقي فهو نعيم الجنة فهؤلاء يتمتعون قليلا لأن الدنيا كلها قليل ثم مأواهم جهنم يأون إلى جهنم وبئس المهل أي بئس ما مهدوا لأنفسهم نعم فهذه الدنيا متاع قليل لا دوام له ثم بعد ذلك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 لكن الذين اتقوا ربه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لهم جنات تجري الانهار من تحت قصورها ما كثين فيها أبدا جزاء معدا لهم من عند الله تعالى وما أعده الله للصالحين من عباده خير وأفضل مما يتقلب فيه الكفار من ملذات الدنيا لماذا؟ لأن ملذات الدنيا ثانية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 وعلى ما يعرض لكم من الدنيا وغالب الكفار في فلا يكون أشد صبرا منكم ويقيموا على الجهاد في سبيل الله واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لعلكم تنالون مطلوبكم بالسلامة من النار ودخول الجنة انظر إلى أي شيء ختمت في هذه السورة بالخطاب للمؤمنين يا ايها الذين امنوا وفيها تنبيه على ان ما بعدها متضمن لامور الايمان اصبروا يصبر الانسان يصبر على المقدورات المؤلمه ويصبر على الطاعات ويصبر على المحرمات وصابر اي ان الانسان يامر غيره بالصبر ورابطوا اي ان الانسان لا بد ان يكون عباده لا عباده ومنها الجهاد في سبيل الله واتقوا الله الإنسان يجعل تقوى الله نصب عينيه في جميع أموره لعلكم تفلحون أي لأجل أن تفلحوا فتفوزوا بالدنيا بالعمل الصالح وتفوزوا بالآخرة بالنجاة من النار والفوز بالجنة من فوائد الآيات الأذل الذي ينال المؤمن في سبيل الله فيضطره إلى الهجرة والخروج والجهاد من أعظم أسباب تكفير الذنوب ومضاعفة الأجر ليست العبرة بما قد ينعم بما قد ينعم به بما ينعم به الكافر في الدنيا من المال والمتاع وإن عظم لأن الدنيا زائرة وإنما العبرة بحقيقة مصيره في الآخرة في دار الخلود من أهل الكتاب من يشهدون بالحق الذي في كتبهم فيؤمنون بما أنزل عليهم وبما أنزل على المؤمنين فهؤلاء لهم أجرهم مرتين الصبر على الحق والمغالمة المكتدبين به والجهات في سبيل هو سبيل الفلاح في الآخرة نسأل الله نرزقنا الفلاحة في الدنيا والفلاح بالآخرة ونسأل الله نجعلنا من الذين يتبصرون ويبصرون غيرهم بدين الله تعالى هذا وبالله التوفيق وطل الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته